بسم الله الرحمن الرحيم ط ه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 إذ رآ ن ا ر م فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعل يآتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إ ِ ن ي أَنَا ر َ ب ّ ك َ ف َ خ ْ ل َ ع ْ ن َ ع َ ل َ ي ك َ إ ن ك َ بِالوادي ا ل م ُ ق َ د س ِ طَوَى وَأَنَا ا خ ت َ ر ْ ت ُ ك َ ف َ ا س ْ ت َ م ِ ع لِمَا ي و ح َ ى إ ِ ن َ ن ي أَنَا اللَّهُ ل ا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ف َ ا ع ب ُ د ن ِ ي وَأَقِمِ ا ل ص َّ ل ا ة َ ل ِ ذ ِ ك ر ِ ي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 ق َ ا ل ه ي ع ص َ ا ي َ أ ت َ و َ ك َّ أ ُ ع َ ل َ ي ه َ ا و َ أ َ ه ُ ش ّ بِهَا ع ل ى غَنَمِي و َ ل ي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ ل ْ ق ِ ه َ ا يَا م و س َ ى ف َ أ َ ل ق َ ا ه َ ا فَإِذَا ه ِ ي ح َ ي َ ة ٌ ت َ س ْ ع ى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ س َ ن ُ ع ي د ه َ ا س ي ر َ ت َ ه ا ا ل أ ُ و ل ى و َ ا ض م ُ م ي َ د ك َ إ ل ى ج ن ا ح ِ ك َ ت َ خ ر ج ْ بَيْضًا ط َ ا ئ م ِ ن ْ غ َ ي ر س ُ و ء إ ِ آيَةٌ أ ُ خ ْ ر ى ل ِ ن ُ ر ِ ي ك َ م ِ ن آ ي ا ت ن َ ا ا ل ك ُ ب ر َ ى ا ذ ه َ ب ْ إ ل ى ف ر ع َ و ْ ن َ إ ِ ن ه ُ طَغَى قَالَ ر َ ب ّ ش ر َ ح ل ي ص َ د ْ ر ي و َ ي َ س ِّ ر لِي أ م ر ِ ي و َ ح ل ُ ل ْ ع ق د ة م ن ْ ل ِ س ا ن ي يَفْطَهُ قَوْلِي وَجَعَلْ ل ي و ز ي ر ا م ِ ن ْ أ َ ه ْ ل ي هارون أخي أ ش د د ْ بِهِ أَزْرِي و َ أ َ ش ر ك ُ ه فِي أ َ م ر ي ك َ ي ن س َ ب ح َ ك ك ث ي ر ً ا و َ ن َ ذ ك ُ ر َ ك ك ث ي ر ا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 ب ِ ا ل ا ح ِ ل ف َ ل ْ ي ُ ل ق ه ِ ل َ ي م ّ بِالسَّاحِل ي أ ْ خ ُ ذ ه ُ ع َ د و ٌّ ل ي و َ ع َ د ُ و ل ه و َ أ َ ل ق َ ي ْ ت ُ عَلَيْكَ م َ ح َ ب َ ة ً مِنِّي و َ ل ِ ت ُ ص ْ ن ع ع ل ى ع ي ْ ن ِ ي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 ف ل ب ِ ث ت َ س ن ي ن َ فِي أ َ ه ل ِ م َ د ي َ ن َ ثُمَّ ج ِ ئ ت َ ع ل ى ق َ د َ ر ي ا مُوسَى وَاصْتَنَعْتَ لِنَفْسِي ا ذ ه َ ب أ َ ن ت َ و أ َ خ ُ و ك َ ب آ ي ا ت ِ ي و َ ل ا ت َ ن ي َ ا فِي ذ ِ ك ر ِ ي ا ذ ه َ ب َ ا إ ل َ ى ف ِ ر ع َ و ن َ إ ن ه ُ طَغَى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 ف َ ت ي ا ه فَقُولَا إ ِ ن َ رَسُولَ رَبِّكَ ف َ أ َ ر س ِ ل ْ مَعَنَا بَنِي إ س ْ ر َ ا ئ ي ل َ و َ ل ا ت ُ ع َ ذ ِّ ب ه ُ م ْ قَدْ ج ِ ئ ن ا ك َ ب ِ آ ي َ ة م ِ ن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ ع َ ل ى مَنْ اتَّبَعَ ا ل ه د ى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 قَالَ عِلْمُهَا ع ِ ن د َ رَبِّي فِي كِتَابٍ ل َ ا ي َ ض ل ُّ ر َ ب ّ ي وَلَا ي َ ن س َ ى ا ل َّ ذ ي ج َ ع ل َ ل َ ك ُ م الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُم ف ِ ي ه ا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ مَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أ َ ز ْ و ا ج ً ا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ك ل ُ و ا و َ ا ر ْ ع َ و ا أ َ ن إن ع َ ا م َ ك ُ م ْ إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ا ت ٍ ل ِ أ ُ و ل ِ ه ا َ ا مِنْهَا خ َ ل َ ق ن َ ا ك ُ م ْ وَفِيهَا ن ُ ع ي د ُ ك ُ م ْ وَمِنْهَا ن ُ خ ْ ر ِ ج ك ُ م تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أ َ ر َ ي ن َ ا ه ُ آ ي ا ت ن َ ا ك ُ ل ه َ ا فَكَذَّبَ وَأَبَى ق ا ل َ أ َ ج ِ ئ ت َ ن ا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أ َ ر ْ ض ن َ ا ب ِ س ِ ح ر ِ ك َ ي ا م و س َ ى ف َ ل َ ن أ ْ ت ِ ي َ ن َّ ك َ ب ِ س ِ ح ر م ِ ث ل ِ ه ف َ ا ج ْ ع َ ل ب َ ي ن َ ن َ ا و َ ب َ ي ن ِ ك َ م َ و ْ ع د ا ل َ ا ن ُ خ ل ِ ف ُ ه ُ ن َ ح ن ُ و َ ل ا أَنتَ مَكَانًا سِوَا قَالَ م َ و ع ِ د ك ُ م ي َ و م ُ ا ل ز ي ن َ ة ِ وَأَن ي ُ ح ش ر ا ل ن ا س ُ ضُحًى فَتَوَلَّى ف ِ ر ع و ْ ن ُ ف َ ج م َ ع َ كَيْدَهُ ث م َّ أ َ ت َ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 قُلْنَا ل ا ت َ خ َ ف إ ن ك َ أ َ ن ت َ ا ل أ ع ْ ل ى و َ أ َ ل ق ِ مَا فِي ي م ي ن ك َ ت َ ل َ ق َ ف ْ مَا صَنَعُوا إ ِ ن َ م َ ا صَنَعُوا كَيْدُ س ا ح ِ ر ٍ وَلَا ي ُ ف ْ ل ِ ح السَّاحِرُ ح َ ي ث ُ أَتَى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 قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه ا ح ي ا ة الدنيا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 وَلَقَدْ أ َ و ْ ح َ ي ن َ ا إ ل َ ى مُوسَىٰ أ ن ِ ا س ر ب ِ ع ِ ب ا د ِ ي فَاضْرِبْ لَهُمْ ط َ ر ي ق ً ا فِي ا ل ب َ ح ْ ر ِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا ت َ خ ْ ش َ ى ف َ أ َ ت ْ ب َ ع ه ُ م ف ِ ر ع َ و ْ ن ُ ب ِ ج ُ ن و د ِ ه ِ ف َ غ َ ش ي َ ه ُ م م ِ ن َ ا ل ي َ م ِّ مَا غ َ ش ي َ ه ُ م وَأَضَلَّ ف ِ ر ع َ و ْ ن ُ قَوْمَهُ وَمَا ه َ د َ ى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا مِن ط َ ي ب ا ت ِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا ت َ ع َْ و ْ ا فِيهِ ف َ ي ح ِ ل َّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن ي َ ح ِ ل َ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ ه َ و ى و َ إ ِ ن ّ ي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ث ُ م َ ا ه ت َ د َ ى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 ف َ ق َ ا ل و ا هَذَا إ ِ ل َ ه ُ ك ُ م و َ إ ِ ل َ ه ُ م و س َ ى ف َ ن َ س ِ ي أَفَلَا ي َ ر َ و ن َ أ َ لَّا ي َ ر ج ِ ع ُ إ ل َ ي ْ ه ِ م ْ قَوْلٌ وَلَا ي َ م ل ِ ك ُ ل َ ه ُ م ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ ل َ ه ُ م ه َ ا ر ُ و ن مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إ ِ ن م َ ا ف ُ ت ِ ن ت ُ م بِهِ و َ إ ِ ن رَبُّكُمُ ا ل ر َّ ح م َ ن ُ ف َ ت َّ ب ِ ع ُ و ن ي و َ أ َ ط ي ع ُ و ا أَمْرِي ق ا ل و ا لَن ن ّ ب ر َ ح َ عَلَيْهِ ع ا ك ِ ف ي ن َ ح َ ت َ ى ي َ ر ج ِ ع إ ل َ ي ن َ ا مُوسَى ق ا ل َ يَا ه َ ا ر و ن مَا مَنَعَكَ إِذ ر َ أ َ ي ت َ ه ُ م ضَلُّوا أ َ ل َ ا تَتَّبِعَنِي أ َ ف َ ع َ ص َ ي ت َ أ َ م ر ِ ي ق ا ل َ يَبْنَ أ ُ م ّ ل ا ت َ أ خ ُ ذ ب ِ ل ِ ح ي َ ت ي و َ ل ا ب ِ ر َ أ س ي َ إ ن ي خ َ ش ي ت ُ أَن ت َ ق و ل ف َ ر ق ْ ت َ ب َ ي ن بَنِي إ ِ س ْ ر َ ا ئ ي ل َ و َ ل م ت َ ر ق ب ق َ و ل ي ق ا ل فَمَا خ َ ط ب ك َ ي ا س ا م ِ ر ي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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ و َ ا ن, ا ن ظ ُ ر ْ إ ِ ل َ ى إِلَاهِكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا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 ي ت َ خ ا ف َ ت ُ و ن َ بَيْنَهُم لبثتم إِلَّا بِثَم إ ِ ل َ ا ع ش ْ ر ً ا ن َ ح ْ ن أ ع ل َ م بِمَا ي َ ق و ل ُ و ن َ إ ِ ذ ي َ ق ُ و ل أ َ م ْ ث َ ل ُ ه ُ م ط ر ِ ي ق َ ة إ ِ ل َ ا بِثَم إ ِ ل َ ا يَوْمًا و َ ي س ْ أ ل و ن ك َ ع َ ن الْجِبَالِ ف َ ق ُ ل ي ن س ِ ف ُ ه َ ا ر َ ب ّ ي نَسْفًا ف َ ي ذ َ ر ُ ه َ ا ق َ ا ع ا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ي َ و ْ م َ ئ ِ ذ ي َ ت َّ ب ِ ع و ن َ ا ل د ا ع ي َ ل ا ع ِ و َ ج َ ه ُ و َ خ َ ش ع َ ت ِ ا ل ْ أ َ ص و َ ا ت ُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ه م ْ س ً ا يَوْمَئِذِ ا ل َّ ا ت َ ن ْ ف َ ع ا ل ش َّ ف َ ا ع َ ة إِلَّا مَنْ أَذِنَ ل َ ه ا ل ر َّ ح ْ م َ ا ن و َ ر ض ِ ي َ ل َ ه قَوْلًا ي َ ع ل َ م مَا ب َ ي ن َ أ َ ي د ي ه ِ م وَمَا خ َ ل ْ ف َ ه ُ م وَلَا ي ُ ح ي ط ُ و ن َ بِهِ ع ِ ل م ً ا وَعَنَتِ ا ل ْ و ج ُ و ه ُ ل ِ ل ح َ ي ِ ا ل ق َ ي ّ و م ِ وَقَدْ خَابَ م َ ن حَمَلَ ظ ُ ل م ً ا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 فَتَعَالَى اللَّهُ ا ل م َ ل ِ ك ُ ا ل ح َ ق ّ وَلَا ت ع ْ ج َ ل ب ِ ا ل ق ُ ر آ ن ِ مِنْ قَبْلِ أ َ ن ي ُ ق ض َ ى إ ِ ل َ ي ك َ و َ ح ي ه ُ و َ ق ُ ر َُ د ّ ب ز ِ د ْ ن ِ ي ع ل م ً ا وَلَقَدْ ع ه ِ د ْ ن َ ا إ ِ ل ى آدَمَ مِنْ قَبْلُ ف َ ن َ س ي َ وَلَمْ نَجِدْ ل َ ه ع ز ْ م ً ا و َ إ ِ ذ قُلْنَا ل ِ ل م َ ل ا ئ إ ِ ذ َ ض َ ى ٰ ر َ ب َُّ أَن لَّا ت َ ع د و ا إِلَّا إ ِ ي َ و ب ِ ا ل َْ ا ل َ ي َ ا ن ً ا ۚ إ ِ م َ ا ي َ ب ْ ل ُ غ َ د َ ك َ ا ِ ب ََ د ُ ا و ْ ك َ ا َ ف ل َ ا َ ق ُ ل ل َ ا أ ف َ ل َ ا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا ق َ و ْ ل ا كَرِيمًا ا و َ ا ف ل َ ه ُ م َ ج َ ن َ ا َ ا ل ِّ م ن َ ا ل ر َ ة ِ وَقُل ر َّ ب ِ ا ت ْ ح َ م ْ ه ا ك َ ا ر َ ا ن ر ً و َ إ ِ ن ّ ك َ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ف َ و س ْ و س َ إِلَيْهِ ا ل ش ي ط ا ن ُ قَالَ يَا آدَمُ ه َ ل أ د ُ ل ُّ ك َ ع َ ل ى ش َ ج ر َ ة ِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ ل ّ ا يَبْلَى ف َ أ َ ك َ ل ا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ا م ِ ن وَرَقِ ا ل ْ ج َ ن َّ ة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 فَمَنِ ا ت َّ ب َ ع ه ُ د ا ي َ فَلَا يَضِلُّ وَلَا ي َ ش ق َ ى وَمَنْ أَعْرَضَ ع َ ن ذ ِ ك ْ ر ي ف َ إ ِ ن ل َ ه م َ ع ي ش َ ة ً ضَنكًا و َ ن َ ح ش ُ ر ُ ه ُ يَوْمَ ا ل ق ِ ي َ ا م َ ة ِ أَعْمَى ق َ ا ل رَبِّ لِمَ ح َ ش ر ْ ت َ ن ِ ي أَعْمَى و َ ق َ د ك ُ ن ت ُ ب َ ص ي ر ً ا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 أ ف َ ل َ م ْ يَهْدِ ل َ ه ُ م كَمْ أَهْلَكْنَا ق َ ب ْ ل َ ه ُ م مِنَ ا ل ق ُ ر و ن ي َ م ْ ش و ن َ فِي م َ س ا ك ِ ن ِ ه ِ م ْ إ ِ ن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ل ِ أ ُ ل ن ُّ ه َ ا و َ ل َ و ل َ ا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ل َ ك ا ن َ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى ا ص ب ر ع ل ى م ا ي َ ق و ل و ن و َ س َ ب ح ب ح م د ر َ ب ك ق ب ل ط ل و ع ا ل ش َّ م س و َ ق َ ب ل غ ر و ب ه ا وَمِنَ ا ل ل ي ل ف س َ ب ح و َ م ن َ ن ا ف س َ ح و َ أ َ ط ر ا ف ً ا ن ه ا ر ل ع َ ل ك ت َ ر ض َ ى وَلَا ت َ م ُ د ّ ن َّ ع َ ي ن َ ي ك َ إ ل ى مَا م ت َّ ع ْ ن َ ا بِهِ أ َ ز ْ و ا ج ً ا م ِ ن ه ُ م ْ زَهْرَةَ ا ل ح ي َ ا ة ِ الدُّنْيَا ل ِ ن َ ف ْ ت ِ ن َ ه ُ م فِيهِ و َ ر ِ ز ق ُ رَبِّكَ خ َ ي ر ٌ و َ أ َ ب ق َ ى و َ أ م ُ ر ْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ و َ ا ص ْ ط َ ب ِ ر ع َ ل َ ي ه َ ا ل ا نَسْأَلُكَ ر ِ ز ق ً ا ن َ ح ْ ن ُ نَرْزُقُكَ و َ ا ل ع َ ا ق ِ ب َ ة ُ ل ل ت َّ ق ْ و ى وَقَالُوا لَوْلَا ي َ أ ت ِ ي ن َ ا بِآيَةٍ مِّن ر َ ب ِّ ه أ َ و ل َ م تَأْتِهِم ب َ ي ِ ن َ ة ٌ م َ ا فِي ا ل ص ّ ح ُ ف ِ ا ل أ ُ و ل َ ى و ل و ْ أ ََ أ ه ل ك ن ا ه م ب ع ذ ا ب م ن ق ب ل ه ل ق ا ل و ا ل ق ا ل و ا ر ب ن ا ل و ل َ ا أ ر س ل ت َ إ ل ي ن ا ر س و ل ا ف ن ت ب ع آ ي ا ت ك م ن ق ب ل ِ أ ن ن ذ ل و ن خ ز َ ا ق كلُلم متَرَّسُم فتَرّسوا ف س ت ف ع ل َ و ن من منن ص ق ا ب ا ل ص ر ا ا ا ل س و ي و م ن ه ت د ا